وفي ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخل يروج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم يتعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في جاء لكم مدخلين في الذين آمنوا منكم وأم. فَلَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَمَا I إن نعم بكم لرؤوف رحيم وما لا يستوي من قم من ام فقم يقبلت هو قاتل وَمُدَّرَجٰتٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَتَقَوَّمُوا۟ مِنْ بَعْدِ ضَلَٰلَتِكُمْ ۚ وَقُل والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرغ الله قرضا يُوَافِ فَأُنلُهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْ يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراءهم اليوم جنات تجري أن أَنْهَارُ خالدين فيها، ذَلِكَ هُوَ الْفَوزُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَمَنَّا وَاتَّقَيْنَا أَن نُّطِيرَ مِن مَّقَامِنَا قَدْ como me sono قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورسوا ذابت وضرعت قم بول فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم الناس هي مولاكم وجئت المصير ألم يأني للذين آمنوا أن ترجع لا من الحق ولا يكونوا كلذين أوصوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقصت قلوبهم. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ <تصفيق> أَلَمْ نُؤْمِنْ أَنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ عَلَىٰ مَا أَرْضَىٰ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم أُنزِلَ يعَ م أَبلَ الدنيا لعب ل عب غ بينكم تُ الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم Yhdessä yhdessä وَتِلْكَ الْأَخِرَةُ عَظَمُ بِي يَذِيدُهُ وَمَرَّتْ مِنَّا مَا يَوَرِّدُ ذلك تضل الله يؤتيه يشاء والله ذو Amen. Nah nah لَيْسَ يَلْتَطِفُ وَلَا مَا فَسَكُمُ وَلَا تَرْحُمُ بِمَا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُ سال فقوم الذين يبقلون ويأمرون الناس Omaan täytyy olla, että ihmiset لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقس وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم يَوصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالضَّعِيب إِنَّ الله قَوِيٌّ عَزِيز وَلَقَدْ أَرْسَلْمَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُلِّيَتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ فَمِنْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِكُونَ ثُمَّ قَفَّهِمَا عَلَى وقَصَيْنَا بِرِيَاسَةِ مَرُوَيْمَ وَأَثَيْنَا الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَتَاوَى وَرَحْمَة وَرَ بَانِيَة نَبْتَتُهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِم إِلَّا ما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أهرهم وكثيرهم _sa si رحيم لئلا لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من والله ذو الفضل